هذا رجل يقول أعمل معيدا في الجامعة وتقرر التعافي إلى فرنسا لمدة ثلاث سنوات للحصول على درجة الماجستير وهنا المجتمع يختلف عن مجتمعي العربي وأخشى على نفس الفتنة فهل يصح لي أن أتزوج من فرنسية لمدة ثلاث سنوات وهي مدة البعثة النكاح المؤقت يسمى نكاح المتعة ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق ولا توارث عند الموت وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم لظرف طارئ ثم أبطله بعد زوار هذا الظرف واستمر باطلا إلى يوم القيامة وعلى نسخه جمهور أهل السنة وقالوا إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتى يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظمة. الإمام ابو حنيفة قال إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة عقد صحيح ولكن يلغى التحديد ولا يلتزم به وفي المغني لابن قدامه الحنبلي لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح وذلك لعدم الشرط في العقد وان تزوجها بشرط ان يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح ومن هذا نرى ان الزواج المؤقت بمده مشروطه صحيح عند ابي حنيفه ويقع مؤبدا ويلغى الشرط وصحيح عند الحنابلة اذا لم يذكر الشرط وكان في نيه الزوج ان يطلقها بعد مده ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة ولكن لا بد فيه من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق ويمكن الاستفادة بهذين الرأيين ولكن عند الضرورة القصوى كالتي جاءت في السؤال وليس في كل حال لكن عدمه أولى والصبر والتفرغ للعلم والعمل أفضل والله أعلم